يأذن الله ل موسوعه ن يشاء ي ر النابلسي ذ ي ل يؤمنون ا آ خ ر ة ل ي م و ن للعلوم م تسمية الاسلاميه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 وانه هو رب الشعرى وانه اهلك عادا ا ل ا و ل ا وثمود فما ابقى وقوم نوح من قبل انهم كانو هم اظلم واطغى والمؤتفكه اهوى فغشاها ما غشى ف ب أ ي آ ل ا ء ربك التمارى هذا نذير من النذر ا ل أ و ل ى ازفت ا ل ا ز ف ة ليس لها من دون الله ك ا ش ف ة أ ف م ن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون و أ ن ت م سامدون فاسجدوا لله واعبدوا